يا مسلما يا مؤمنا تقوى الجهاد الا يعيب والنصر يحييه السلاح فمن ظل الوطن السليم وكل غن طالت يدا قالوا الجهاد هو الطبيب سفكوا الدماء على الثرى في س ا ح ة الشرف الرحيف فتناثرت أ ش ل ا ء ه م ت ش ك رحل عبد المريب يا مسلما يا مؤمنا ت ق و ل ج ه ا د الى يعيب والنصر يحيه السلاح فنمضي ا ل و ط ن السليب يا مسلما يا مؤمنا فرق الجهاد أ ن ا يعيب و ن ص ر يحيي السلاح فنمضي ا ل و ط ن السليب والظلم ان طالت يداه فرق الجهاد هو الطبيب وتساقطت أ ط ف ا ل ه م تروي صدى الجرم الرهيب وتساقطت أطفالهم ف ر و ي صدى الجرم الرهيب ق جارت الدنيا بهم في واقع ا ل ر عصيب يا مسلما يا مؤمنا ف ك ن جهاد انا يعيب والنصر يحييه ا ل س ل ا ح فنمضي للوطن السليم ب يا مسلما يا مؤمنا وكل امضي د ي ونصر ا للوطن ا ا ح فنضل ل السليم ب وكله ا ف ا ل جهاد هو الطبيب بكى الزكاه بينهم تنعى شهيدا في الضريح يا أ م ت ي عبثت بنا ق ع ت ه غ ل تستبيح يا م س ل م يا مؤمنا فكل جهاد يا يعيق هو النصر يحييه السلاح فنمضي ا ل و ط ن ا ل س ل ي م يا مسلما يا مؤمنا فقل جهاد ا ل ا ي ع ي ن و ن ص ر يحيي السلاح فنمضي ا ل و ط ن ا ل س ل ي م و ظ ل إ ن طالت يداه فقل جهاد هو الطبيب فاعط بنادي ويلنا ونظل نبكي للغريب يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد انا يعيب والنصر ي ح ي ي السلاح فنمضي للوطن السليب يا طالت يدا جهاد فضل و ط س و ا ا ل ب غ ي ج و ز ه النابلسي ع و ب للعلوم ا ل ا س ل ل و ر ا ه والنار اقوى ان تصيب يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد ي الا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم وكل ان طالت يدا فكل الجهاد هو الطبيب احضر ا ل ج ه ا ب هو الطبيب